السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى أحمد وأستعب به وحده وأستغفر وأعوذ بالله تعالى من شر. بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا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 أن من تمام الحب والوفاء لرسول الله أن نتحدث عن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذلكم الرجل الذي بذل النفس والنقيص والغالي والرخيص من أجل هذه الدعوة إنه الرجل الذي كان وما زال عظيم القدر رفيع المنزله عبد الله متاسيا برسول الله جاهد في الله وأنفق كل ماله في سبيل الله نفر الرسول يوم قتله الناس وامن بالرسول يوم كفر به الناس وصدقه يوم كذبه الناس ومع ذلك جهل الكثير من أبناء جيلنا أفعاله فلم يوثوه حقه ولم ينزلوه منزلة علما بأن تططر كثيرا من أبناء جيلنا يعلمون الكثير والكثير عن اللاعبين والشافهين في حين لا يعلمون شيئا في حين أنهم لا يعلمون شيئا عن علم هذه الامه وعن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه افضل الصحابه على الاطلاق انه الرجل الذي لو وزن ايمانه بايمان الامه لرجح ايمانه رضي الله عنه وارضاه هو اول من دخل في دين رب العالمين وهو اول العشره المبشرين وهو اول الخلفاء الراشدين الذي حاز الاسبقيه في كل شيء في ميدان الدعوه وفي مجال العباده لرب العالمين انه ليس الا رجل واحد هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه إنه ليس إلا رجل واحد إنه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فمن هو أبو بكر؟ وما هي جهوده في الدعوة؟ وما مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي أهم الأعمال التي قام بها في فضرة خلافته؟ هذا ما نتعرف عليه في بقاء هذا سائلين الله تبارك وتعالى ان يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا أبو بكر من هو أبو بكر هو عبد الله بن ابي قحافه ابوه هو ابو قحافه عثمان ابن عامر التيمي القرشي فهو من قريش من قبيله تين يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجذب الثالث يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجذب الثالث اما والدته فهي ام الخير سلمة بنت صخر رضي الله عنها وأرضاها وقد كني لأبي بكر نظرا لأنه كان ذكر أبيه فهذه خنيه مرتبطة بميلاده أكثر من ارتباطها بإسلامه كما قد يعتقب البعض ويتصور أما الصديقية فإنها لازمته منذ اللحظات الأولى لدخوله في هذا الدين ثم صار ذلك لقبا عليه وعلما صار شائعا وجائعا له يوم مسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الناس بذلك الا ان بعض المشركين كذبوا وبعض المسلمين اضطرب بعد سماعهم لهذا الخبر ولما بلغ هذا الخبر ابي بكر رضي الله عنه وارضاه رفد شعاره الشهير إن كان محمد قال حق بصدق إني لا لأطفقه في خبر يحليه من السماء في ساعة من ليل أو نهار أفلا أطفقه فيما هو دون ذلك؟ كان رضي الله عنه وأرضاه يعمل تاجرا فنتج عن ذلك أنه كان من أسرياء مسكه ومع ذلك ما سيطرت عليه الدنيا ولا استحوذت على قلبه بل هو الصحابي الوحيد الذي أنفق كل ماله في سبيل الله ثلاث مرات هو الصحابي الوحيد الذي أنفق كل ماله في سبيل الله ثلاث مرات قبل وبعد الهجره اما اخلاقه فيا لها من اخلاق حرص بكل مسلم ان يتأسى بهذا الرجل حرص بكل مسلم أن يتأسى بهذا العلم انه لم يعهد عنه انه سجد لقمم القصر ولم يعهد عنه انه شرب الخمر قط ولم يعهد عنه أنه لعب ميسرا أو أكل ربا ولم يعهد عنه بداء كل ولا فحش الكلام كانت أخلاقه شبيهة بأخلاق رسول الله وأن به من شبه وأن به من شبه بل ومن المفارقات العجيبة في أوجه الشبه بين أبي بكر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر ولد بعد رسول الله بسنتين ومات بعد رسول الله بسنتين ليكتم العمر 63 سنة مثل ما اكتمل عمر رسول الله 63 سنة أخذه أبوه امام الاصنام ثم انصرف وترك بعد ان قال له هذه آلهتك يا ولدي فوقف ابو بكر متسائلا متحدثا لهذه الالهه المزعومه فاذ بها لا تسمع ولا ترى ولا تثير فقال ابو بكر الهه لا تسمع ولا تبصر ولا تجير لا خير في هذه الالهه ثم امسك بحجر وقذف به احد الاصنام فسقط على الارض فقال لا خير في الهه لا تدافع عن نفسها قيل له اذهب الى اللات والعزى بنات الله, بنا الله. قال من ابوهم فشكره جميعا وما اجاب قيل له لماذا لا تشرب الخمر لماذا لا تشرب القمر قال لا اريد العقل الذهاب ولا اريد الوقوع في الاعراض والانسام راى رؤيه في منامه فكتبها على بحيره راهب فتعجب بحيرة الطائب من هذه الرؤيا، فسأل من أي البلاد علم؟ قال من مكة. قال فمن أي الناس؟ قال من قريش قال فمن أي القبائل؟ قال من سيل. قال فأنت وزير هذا النبي المنتظر. أنت وزير هذا النبي المنتظر. ولما اذن الله الوحي بالتنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد عن ابي بكر ان لسانه تلاكم او ان قلبه تردد في النطق بالشهادتين سرعان ما اجاب داعي الله ونطق بالشهادتين لا محمد رسول الله ولم يقتصر على ذلك بل علم ان علم الدعوه ثقيل ولا يمكن ابدا ان يتحمله المهازيل لا يمكن ان يتحمله الضعفاء فسمر ابو بكر عن ساعد الجد والاجتهاد والنشاط كما دلت على ذلك وقايعوا حياته الدعوية مع الرسول صلى الله عليه وسلم تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلة لما اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في بدء الدعوة ألح أبو بكر على الرسول بالظهور وعدم الاختفاء. إذ ان الدعوه يومئذ كانت تاخذ طابع السريه فقال النبي يا ابو بكر ان قليل يخشى على الدعوه من ان تضطهر شحتها فما زال ابو بكر يلح على الرسول بالظهور وعدم الاختفاء حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وانتشروا حول المسجد ثم وقف أبو بكر خطيبا في الناس يدعوهم ليسجل بذلك بين صفحات التاريخ على أنه أول خطيب في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه إلا أن القوم كما هو معهود عنهم ووجهوا الإحسان بالنساء وانهالوا عليه بالضرب حتى سقط مرشيا عليه وأقبل رضبه وضربه بنعلين على وجهه حتى سال وجهه حتى أن الدم قد سال من وجهه رضي الله عنه وأرضاه أقبل بنيتين قومه فدفع المشركين عنه وقالوا لئن مات ابو بكر لنقتلن عصبه سعر لابي بكر ابو بكر مغشي عليه لم يتكلم الا اخر النهار فترى بما تكلم سال عن رسول الله ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له امه لا اعلم عن صاحبك شيئا قال اذهبي الى ام جميل خاصمه بنت الخطاه فاساليها عن رسول الله فقالت ام جميل بعد ان اتت اليه رسول الله بخير وهو بدار الارقم ابن ابي الارقم فقال ابو بكر لله علي ألا تناول طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله فأطمئن عليه ثم انظر حتى دخل الليل وهدأ الناس وسكنت الأقدام ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الرسول أقبل عليه وقبله وقال بأبي أنت أمي يا رسول الله ليس بي من أذى إلا ما نال الفاشق من ودهي وكأن بالألم ذهب عن أبي بكر لما رأى الرسول وظمأن عليه كأن بالألم ذهب عن أبي بكر لما رأى الرسول وظمأن عليه ثم قال يا رسول الله هذه أمي باغة بولدها فادعوا الله لها وادعوها إلى الله فانت رجل مبارك فدع النبي لها ودعاها إلى الله فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أرأيتم إلى هذا الموتس أرأيتم إلى هذا المشهد من حيات أبي مكر الدعويه رضي الله عنه وارضاه ان هذا الموقف يساوي حياه اجيال من هذه الامه لقد احق رسول حبا يفوق النفس والمال والولد والناس اجمعين وهذا ما ينبغي ان يكون عليه المسلم ثم علم ابو بكر بعد ذلك أن من أول مقتضيات لا إله إلا الله الدعوة إلى لا إله إلا الله فالدعوة ليست وظيفة الرسول فحسب بل إنها وظيفة الأمة في مجموعها علم ابو بكر ذلك فخرج من علم رسول الله وهمه الأول والأكبر نصرف هذا الدين ونشره بين العالمين خرج رضي الله عنه وأرضاه ولم يكن عمره في الإسلام يتجاوز بضعة أيام لكنه وبعد أيام عاد فيا ترى بما عاد أبو بكر لقد عاد وهو يكون الكتيبة الأولى من كتائب هذه الامه المحمديه فقد اسلم على يده سته من العشره المبشرين بالجنة اسلم على يده عثمان بن عفان وقلحه والزبير وتعب بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وهب عبيده بن الجراح كلهم اسلموا على يده ياتون يوم القيامه في ميزان حسناته ثم تستمر مسيره العطاء وتستمر مسيره البذل لهذا الدين من ابي بكر رضي الله عنه وارضاه واذ به يمرك ببصره يمنه ويسره يحلق في الاثار ليبحث عن مجال جديد للدعوه لكنه يفاجأ بالمشركين يصفون على أرقاء المسلمين جام غضبهم وشديد تعذيبهم على أرقاء المسلمين يقول ابن عباس ان كان الرجل ليجوع ويعطف ويجر على فضاء حتى ما يستطيع ان يستوي جالسا من شده الضرب وهكذا الباطل في كل زمان ومكان لا يملك قوه الاقناع ولا يملك قوه الحجه والبرهان بل انه لا يمتلك سوى قوه الظلم والبطش والطغيان هكذا الباطل ماذا يصنع ابا بكر إذا إخوانه المعذبين، إذا إخوانه الذين يتألمون، نتيجة هذه الآلام التي توجه إليهم والتي تتنزل عليهم من قبل هؤلاء المشركين، هل يقف أبو بكر يضحك من الأفمن، ينام من العين؟ لا. ان السلبيه لم تتطرب يوما لقلب ابي بكر بل كان ايجابيا يتفاعل ويتجاوب مع الاحداث تحقيقا لمعنى البناء الواحد لهذه الامه فمثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى قام من ثوه جمع امواله صفى تجاراته وأنفق أربعين الفا لأجل تحرير أرقاء المسلمين وكان من بين هؤلاء بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه لكن المسلمين اشاع واذاع ان ابا بكر حرر بلال ليد كانت لبلال عليه في الجاهليه ان ابا بكر لا ينسكت الى مثل هذه القرهاء وليس لديه متسع من الوقت ليدافع عن نفسه امام تلك الشهوه لكن الذي تولى الدفاع عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه هو رب العالمين الذي يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بثغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى والخطاب لابي بكر ولسوف يرضى هذا الرجل يا محمد ان ابا بكر سوف يرضيه يوم القيامه بعطاء عظيم وباجر كبير في يوم تذل فيه الاقدام وتدنو فيه الشمس من الربوس يحكي ابو بكر يوم القيامه ليرضيه الله تبارك وتعالى إن إرضاء الله عز وجل لأبي مكر رضي الله عنه أرضاء امر لا يمكن أن تعبر عنه الأقلام أمر لا يمكن أن تصفح عنه العبارات هذا هو أبو بكر في ميدان الدعوة هذا الأسبقية كذلك هذا الأسبقية في مجال العبادة ويكفي ان نذكر هنا فقط ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح يوما فسال من اصبح منكم اليوم قائما قال السباك بالخير ابو بكر انا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجد معنى في امرين الا ودخل الجنه ويا لها من بشرى ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التساؤلات كان في الصباح وإن إجابة أبي بكر رضي الله عنه كانت في الصباح فما الذي تركه ابو بكر لباقي يومه ما الذي تركه أبو بكر لذاقي يومه رضي الله عنه وأرضاه لقد كان طموحا في الخير دائما ففي الحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله ينادى عليه يوم القيامة يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد هل سكت ابو بكر لا بل كما ذكرنا هو طموح في الخير سباق اليه قال يا رسول الله وهل هناك من احد يدعى من ابواب الجنه كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يا ابا بكر وارجو ان تكون منكم نعم يا أبا بكر وارجو ان تكون منهم كل هذه الاسباب وغيرها جعلت من ابي بكر حبيبا لرسول الله جعلت من ابي بكر رجلا مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول عمر بن العاص يا رسول الله من احب الناس إليه قال عائشه قال من الرجال قال ابوها قال ثم من قال عمر بل وفي اللحظات الاخيره من حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر أصحابه وامته بفضل ابي بكر وبمنزلته وكانه يوقي هذه الامه ان يعرفوا قدر هذا الرجل ان يعرفوا مكانه هذا العلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ما منكم من احد له علينا يد الا كافاناه بها الا ابا بكر فاننا لم نستطع مكافاه فتركنا مكافاته لله وما نفعني مال أحد الكفر مثلما نفعني مال ابي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله فرضي الله عن ابي بكر ورضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الإخلاص والوفا وبعد أيها الأحبة الكرام إنه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول في يوم الاثنين الحادي عشر من الهجرة غربت الشمس وأظلمت الدنيا وقيم حزن شديد. على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالت أصواق في بالنحيم وأصيبوا بحالة من الزهول الشديد فلقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم مات ابوهم مات اخوهم مات قائدهم مات معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة الصحابة يومئذ لا تكاد أن توصف فالمشاعر كانت كلها موجهة بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كان كما ذكرنا أغلى عليهم وعندهم من آبائهم وامهاتهم وابنائهم واموالهم واغلى عليهم من حياتهم لكنه الان يواجه المصير المحتوم يواجه المصير المحتوم صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أصيبوا بحالة من الذهول الشديد حتى يكون عمره الخطاب يومها ما مات رسول الله ومن زعم بأن رسول الله ذات لأعلونه بسيفي هذا بل ذهب رسول الله للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران ولا أرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع ايدي وارجل المنافقين فيا ترى من لهذه الازمه من لهذه المحنه من لهذه الشده ان هذه الازمه لم تجد الا بطلها الوحيد الا الرجل الثالث عند المواقف ابو بكر رضي الله عنه و يقول عبد الله بن مسعود كنا أن نقوم مقاما نهلك فيه بعد رسول الله لولا أن قيض الله لنا ابا بكر الصديق دخل أبو بكر على رسول الله فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد طارف الحياة إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد طارف الحياة فذات ابو بكر على مرضتيه وبكى وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال يا رسول الله طيب تحيا ومجيتا طيب تحيا ومجيتا يا رسول الله اما الموت الذي وعدك الله اياها فلقد ذكر يا رسول الله وبكى رضي الله عنه والقاه ثم انصرف الى الناس فاذ به يجب الصحابه في حاله من الزهور الشديد امسك بثياب عمر اجلس يا عمر فما استجاب عمر لمطبب ابي بكر فقام ابو بكر خطيبا للناس يومها قائلا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 هنا علم الصحابه وتأكدوا مما وس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من توقف عن الكلام ومنهم من توقف او عن الحركه فقد يصيب يومها بحاله من الذهول وبعد ايام يتولى ابو بكر الخلاف ليكون خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنتين ينجز من الاعمال ما لا يستطيع قائد القيام به على مدار قرون عديده لقد قام بجمع القران ولقد كثرت الفتوحات في عهده ولقد تصدى لأمواج الردة العاشية رضي الله عنه أرضا إلى غير ذلك من الأعمال التي قام بها والتي تستوجب منا أن نفرد لها لقاء خاصة لكن لا نملك إلا أن نقول في هذه اللحظات رضي الله عنك يا أبا بكر وأرضا وجعل الجنة مأوانا ومأواك ولعن الله كل من أبغضك وعاباك اللهم انا نشهدك في هذا المكان وفي هذا اليوم وفي هذه الساعه أننا نحب رسول الله ونحب أصحاب واحباب رسول الله فاجمعنا اللهم بهم في الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واظرافنا في امرنا وثبت الهي على الحق اقدامنا ثبت إلهي على الحق على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وكواتنا ابدا ما احكيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على القوم الكافرين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم